من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يمود في بعض ونثق الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم وَكَأَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَل لَّنُبْجِئَكُمْ بِالْأَشْرَارِ أَعْمَالًا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون, وهم يحسبون أنهم يحسنون صلعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبقت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاء جهنم بنا كفروا وتقرؤوا بنا كفروا وتقرؤوا آيات ورسوله زوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزولا خالدين فيها. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لانفل البحر لانفل البحر قبل أن تنسد كلمات ربي ولو جئنا لمسننه مددا قل إنما البشر مثلكم يوحى إلي أنما إلىهم إلى إلهون إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل فليعمل عمل صالح ولا يشرك بعبادة ربه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا